اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأنبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا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 وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ ما عليها صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا من آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ وَلَّوْا الْفِتْيَةُ الكهف الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أنذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ولارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين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 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما وبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر ايها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم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 ولا تطع من أفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وهو كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر إننا تدنا للظالمين نارا نحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين وعملوا الصالحات إِنَّا لا نضيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آخرين تتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا en de En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 وقل منك لو وولدا فعسى ربي ان يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ منهم أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ نُرِهْكُم بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن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 لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات ولا وَلَا ولا خلق وَمَا وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا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 يروحوا وذا ومن ظلم ممن ذكرا بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوه وفي أنذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن بدا وربك الغفور ذو الرحمة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 ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حق فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا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 من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلو مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى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 وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكيفرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن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 قُلْ هل نُنَبِّئُكُمْ بِلَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحسبون أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقُونَ فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزءا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن ...voor mij niet te vergeten dat de dag heb. Ik heb het begin صاد